ذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بولام من للعبيد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 كُل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَبُوا كَفَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَ 117. وقعوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 118. كل نفس ذائقة الموت 119. وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فَمَنْ نُجِّحَ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي اموالكم وانفوتكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا